بسم الله الرحمن الرحيم الاثان مين احسب الناس ان يطرقوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون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 وََّذينَ آمعملَلوا وَامِل الصوالِحَاتِلَوا كَِّرًا وََّ عَنْهُم سَاتِهِم وَلَنَجزًا أنَّهُمْ وَلَ نَجزًاَّهُم أَحْسَنَ الذي كَوا يَعملُ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 فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن دَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَاقُولُنَّ وَلَئِن دَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَاقُولُنَّ إِنَّا معكم. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا مَا فِي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ بِحَابِلِينَ بِنْ خَطَاياكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُونَ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سمة إلا خمسين عاما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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنْ تَعْفُ عَنْهُمْ فَلَن يَفْعَلُوا إِلَّا مِثْلَ مَا فَعَلُوا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبِتَغُونَ عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلَكُمْ وَمَا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ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 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعَذِّذِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِ وَأُولَئِكَ يَئِزُوا مِنْ رَحْمَتِي وأولئك, وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْفَلُوا ادْخُلُوهَا مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَا وَدَّتُّم بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَمَأْوَاهُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَمُلُوكُ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 قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا قَالَ إِنَّ مُهْلِكَ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إن اَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمْ مَا أَنذَائَتْ غَسْلُنَا لُقًا فِي أَبِيهِمْ وَطَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَقْفُ وَقَالُوا لَا تَقْفُ وَلَا تَحْزَنْ إِن نَامَ نَدُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا رَأَتْكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّمَا يُنْزَلُونَ على أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادهم وثمود وقد تبين لكم من مسائمهم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 مَن أَقْذَفَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ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 قَوَّى اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُلِمَّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلمون منهم ويقولون آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُمْطِرُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب و جَهَنَّمَ مَلَمْحِقَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يُرْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئا من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها نعم أجر العاملين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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فاحيا به الارض من بعد موتها لا يقولن الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 لدبُر بِمَا آتَينَاهُم وَلِيَتَمَتَعْو فَسَوْ فَ يَعلمُ أَولَم يَرَوءأَ الن جَعَنَا حَوبًَاآامِنَ وَيُتَقََّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلهِمْ أَفَ بِالباقِ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَال الذيذَ جَهَدُ فِي نَالَ نَهدِيًاهُم جُبُنَا وَإِن اللهََّ لمع المحسنين